قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِنَّكَ تَصْرِفُ عَنِّي وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْفُ إِلَيْهِمْ وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ فَسَتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنُبَهُ حَتَّى خَافُوا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ نیچر کمیل مس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 كافرون ملة ما كان لنا بالله من شيء ذَلِكَ ل بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرَأَيْتُمُ إِن كُنتُمْ تَتَّقُونَ تُرْجَعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ وَتُرْزَقُونَ فَمَا تَدْرُونَ أَنَّ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها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 حَذُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا لَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَرَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فأن سوش پو لو ہی پل بھی چیجنی بسل ملکا ب کرنی کب نی جدا سو بلتین خوبری بس هَلْ مَلَوَّفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَأْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِينِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا لا أُنَبِّئُكُم پتی وسموں کل ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك به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 قُلْنَ حَاشَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لَا نَحَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنْ الله لا يهدي كيد الخائنين